اللهم لك الحمدك ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمدك ما ينبغي لواسع فضلك وسعة غفرانك هذا هو الاعتراف وعرف ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقوم في الليل فقال اللهم إني ظلمت نفسي ماذا نقول نحن ماذا نقول لسجلاتنا وأنفسنا وأكبادنا إذا محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أنت تظلم نفسك ولو كان الظهر هيكلاً لكنته أنت ولو كان العدم انسانا لكان في شامتك ولو كانت الرحمة رمزاً لكان في قامتك أنت وأنت تطرة الرحمة التي تنزلت بها النعمة المستاه والرحمة المهداة على البشر يقول ظلمت نفسي ويبكي عليها الصلاة والسلام ينح تقول عائشة التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فوجدته كالثوب ملقاً ساجداً قد صف قدميه يبكي ويقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا غفرته, فيها. غفر في لا غفرته فيها اللهم لك الحمد كما ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم لك الحمد وأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد ولك الحمد ولك المحامد كلها اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم إلهنا لك الحمد كسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وأمنتنا من خوف وهديتنا من ضلالة وسقيتنا من عطش فلك الحمد كله ظاهرا وباطنا ولك الحمد كله أولا وآخرا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية